يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وغرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه وبسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم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 ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد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 يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ